وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَفَّفَ مَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصَّ الصَّانِعِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَونَ لِكُلِّ مُبْطِلٍ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوا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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر من غم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرعوا بما عندهم من العلم وآقبهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسهم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 في عباده وقثر هنالك الكافرون